مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه لازلنا تواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة ومن فقرة القراءة العشر إلى فقرتنا الثالثة وهي فقرة تلاوات المساجد ومعنا فيها قراءة للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني تخرج في جامعة الملك عبد العزيز بجدة كلية الأدب والدراسات الإنسانية قرأ القرآن الكريم على عدد من المشائخ أولهم والده الشيخ صالح الزهراني رحمه الله وحفظ القرآن على يده أما في عدد من الجوامع المشهورة كجامع الملك فهد بجدة وجامع الراجح في مكة المكرمة وله جهود دعوية وتلاوات مسجلة هنا مسمع له من مطلع سورة العنكبوت ابتدأت الآيات بالحديث عن فريق من الناس يحسبون الإيمان كلمة تقال باللسان فإذا نزلت بهم المصيبة انتكسوا وارتدوا عن الإسلام وتقرروا أن الإيمان يستلزم الامتحان والاختبار ليميز الله الخبيث من الطيب وتعد المؤمنين بالله بتكفير ذنوبهم ومضاعفة حسناتهم ثم انتقلت الآيات لتتحدث عن صفات المكذبين ثم تحدثت عن عما لاقاه الأنبياء من شدائد في سبيل تبليغ رسالة الله لترشد الدعاء إلى أخلاق الدعوة وتبين, وتبين عقاب الله للمكذبين وأكدت أن الإبتلاء سنة كونية إذن هذه أو هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها من سورة العنكبوت وهي ضمن فقرة تلاوات المساجد وقراءة للشيخ عبد العزيز الزهراني من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا الله فَلَا يَعْلَمُ مَنْ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ مَنِ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم لن كفرا عنهم سيئاتهم ولن جزيئنهم الذي كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَكَ عَلَىٰ بِمَا تُشْرِكَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَقَرِيبٌ إِلَيْكُم مَّرْجِعُكُمْ فأنبئكم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ان ناسك عذاب الله ولا ان جاء نصر من ربك ليقولن اننا معكم فِي الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطاياكم وَلَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ فيوم القيامة عن ما كانوا يفترؤون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما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 الذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يائسون من رحمتي والاءئك لهم عذاب اليم فما كان جو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 فما كان جواب قومه إلا أُو قالوا أتنا بعذاب الله فما كان جواب قومه إلا إن, قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب على القوم المفسدين ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا إن مهلك أهل هذه القرية قالوا إن أهلها كانوا ظالمين <سؤال> قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجيهنه و أهله إن امرأته كانت من الغابرين ولم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 السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدينا أخاهم شعيبا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 صَابِ الْبَيِّنَات فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليضلمهم وما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كان ذلكم هو القارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني وضمن فقرة تلاوات المساجد الآيات التي سمعنا إليها هي من سورة العنكبوت مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن